ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليغضه وليقترفوا ما هم مقرفون أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ وَاللَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 فكلو مما ذكر رسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرين إليه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 ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطاعتهم انكم لمشركون او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس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 وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أُوتى رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون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 وقد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا ما شر الجن قد استكثرتم من الإنس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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا ماشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون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 سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهام بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله إفتراء على الله قد أضلوا وما كانوا مهتدين